بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدا وما عليك ألا يذكى وأما من جاء يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مضهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه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 نا صبنا الماء صبا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حب وعين بوا وقط بوا وزيتوا ونخلة وحذاء قط الباء وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاء الصاخع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل أمر إم منهم يوم إبن شن يغني أجوه يوم إبن مسفرة ضاحكة مستبشرة